وكذلك نري إبراهيم ملكو السماوات والأرض ول يكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأك وكفان قال هذا ربي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 قال إِلَٰهَ إِلَّا يَهْدِينِ رَبِّ لَا أُفُونَا مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تَتَمَّى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَهَا فَذَا رَبِّ هَذَا, ربي هذا ثُمَّ مَا أَنْفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداد ولا أخاف ما تشركون به ربي شيئا اربي شيئا وسيعربي كل شيء علم افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم تُبِ بِلَّهِ مَا لَمْ يُنَذِلْ بِعَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ